الحمد لله والسلام عليكم صلى الله عليه وسلم وبعد قال المصنف الإمام ابن قدامى رحمه الله وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم ويعني بالقوم هنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما سكت عنه فسكت عنه فما تكلموا فيه فتكلم بمثل ما تكلموا لا تزر عما قالوا ولا تنقص فقف حيث وقف القوم أي قف حيث وقفوا من الصمت ومن الكلام فلا تزر على كلامهم ولا تنقص منه ولا تتكلم فيما لم يتكلموا فيه فكل ما سكت عنه الصحابة رضي الله عنهم السكوت عنه من الدين والكلام فيه من الضلال كما تكلم المتكلمون أهل الكلام في صفات الله عز وجل بأشياء لم يتكلم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الكلام تعد منهم لما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فيكون هذا التعدي ضلالا نسأل الله سلامه قال عمر قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا يعني وقفوا عن التكلم في مثل هذه الأمور بعلم لا بجهل فالجاهل قد يتوقف في الأمر ولا يتكلم فيه لجهله فلا يكون توقف الجاهل حجة إنسان جاهل يسأل مثلا عن أركان الصيام فلا يستطيع الجواب فلا يكون منقوف الجاهل هنا سبب لتوقف العالم، ولكن إذا وقف الصحابة رضي الله عنهم فهم توقفوا عن الكلام في مثل هذه الأمور بعلم، فيكون التوقف هنا والسلامة والنجاة. وفي قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه فإنهم عن علم وقفوا رد على غلات المتكلمين والفلسفة والمعطلة. الذين قالوا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا منشغلين بالجهاد وبالذود عن الإسلام وبنشر الإسلام في ربوع الأرض فلم يتفرغوا لطلب هذا العلم أو للبحث في علم الإلهيات أو العلميات فلا يكون توقف الصحابة عند هؤلاء المتكلمين ومن شايعهم من الفلاسفة فلا يكون توقف الصحابة حجة لما لأنه في رأيهم أن الصحابة انشغلوا عن الكلام في مثل هذه المسائل بالجهاد وبنشر الإسلام في ربوع الأرض فيكون مقوف الصحابة عند المتكلمين عن التكلم لا أقوفا عن علم بل أقوف عن انشغال عن البحث في مثل هذه المسائل وهم أي المتكلمين بحثوا فيما لم يبحث فيه الصحابة وعلموا ما لم يعلمه الصحابة وهذا عليكم السلام وهذا منتهى الضلال هذا منتهى الضلال نسأل الله السلامة والعافية قال المصنف فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وما أحسن هذه العبارة ما أحسن هذه العبارة قول عمر بن عبد العزيز وببصر نافذ كفوا يعني كفوا عن الكلام في صفات الله سبحانه وتعالى وفي ذاته وفي العرب في الجوهر وفي مثل هذه المسائل كف عن الحديث فيها ببصر نافذ يعني بعلم وفهم ودراية فإذا كف الصحابة عن علم ودراية وفهم عن الكلام في مثل هذه الأمور فيكون, فيها فيكون المتكلم فيها إما متهما للصحابة بالفقصير والجهل وهو علم ما لم يعلموه أو متهما للصحابة بخيانة هذه الرسالة وهذا الدين أنهم سكتوا عن التكلم في أمور كان يجب عليهم أن يتكلموا فيها فهو يدور بين أمرين إما اتهام الصحابة بالجهل والتقصير في العلم أو اتهامهم بخيانة الرسالة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما شر وضلال أما عمر رضوان الله عليه ورحمةه فيقول أن الصحابة رضي الله عنهم وقفوا عن علم وقفوا ببصر الناس يعني بفهم صحيح لأن تكلم الناس بهذه الأمور أدى إلى ثن ولا إلى شر عظيم وإلى تفريق الأمة وتمزيقها تفريقا وتمزيقا لا زالت الأمة إلى اليوم تعاني منه إلى اليوم وإلى اليوم هذا الأمر يفرق المسلمين. فهذا أشعري وهذا معتزلي وهذا بينهما مترودي إما يكون أقرب لأهل الصنة إما يكون أقرب للأشعرية إما يكون أقرب للمعتزلة وهذا الأمر صنفت فيه رسائل ماجستير ودكتوراه وضاعت فيه جهود طلاب علم وعلماء وأبحاث ودراسات في مثل هذه الأمور التي لا تزيد الأمة إلا فرقة وانقساما وشرا وتطاحنا نسأل الله السلام قال المصنف وببصر نافذ كفهم ولهم على كشفها كانوا أقوى يعني فهم الصحابة لأمثال هذه الأمور التي تكلم فيها من جاء بعدهم فهم الصحابة لهذه الأمور كان أقوى وهم أقدر على فهم هذه الأشياء وأدرى وأكبر دليل على هذا أن الصحابة جاهدوا في سبيل الله ونشروا الدين وبلغوا الإسلام إلى ربوع الأرض والأمة من بعض الصحابة مدينة بالفضل له والمسلمون من بعض الصحابة لم يستطيعوا أن يحققوا ما حققه الصحابة فالصحابة في, في سنوات قليلة يسيرة ملأوا الدنيا بالإسلام ملأوا الدنيا بالإسلام أما اليوم المسلمون أعداد هائلة عظيمة ولا يستطيعوا أن يبلغوا هذا الدين بصورة صحيحة إلى غير المسلمين بل وإلى المسلمين أنفسهم فالصحابة رضي الله عنهم كانوا أقوى وأقدر على فهم العلم وفهم الدين وفهم الرسالة التي أرسل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الإشكال جاء من أين من أن من جاء بعدهم بحث فيما سكتهم عنه ولو أحسن الظن بالصحابة ما بحث فيما سكتهم عنه ودائما يا إخواني دائما طالب العلم يبتلى من سوء ظنه بشيخه وعلمائه دائما طالب العلم إذا أساء الظن بشيوخه وبعلمائه وهم معروفون بين الناس بالسلفية وبالسنة وبالسير على جابة الحق والهدى فإذا أساء الظن فيهم أتي من هذا الباب فأولئك المتكلمون أساء الظن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم شغلوا بالجهاد وبنشر الإسلام وبالحروب والقتال وبالتالي لم يتكلموا في كثير من مسائل الدين فجاؤهم ليتكلموا فيما سكت عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا سوء ظن بالصحابة فأتوا من هذا الباب نسأل الله السلامة ورعة هذا الكلام لعمر ينبغي أن تحفظه جيدا فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا اقوى كشف هذه العلوم وهذه الاشياء كانوا اقوى وبالفضل لو كان فيها احرم يعني لو كان في كشف هذه العلوم وفي البحث فيها فقط كان اولى الناس بهذا الفضل مين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هيحرم أبو بكر الصديق من الفضل والعلم ويؤتاه مثل القاضي عبد الجبار مثل النظام مثل العلاف مثل هؤلاء يؤتون فضلا وعلم حرم منه الصديق وجمهور الصحابة بل إجماع الصحابة هذا لا يمكن هذا لا يمكن أن يقر لا يمكن أن الله عز وجل يحرم هذه الصفوة المختار لصحبة نبي صلى الله عليه وسلم من أشرف العلوم ويؤتيها من بعده لأن أشرف العلوم هو العلم بأسماء الله وصفاته لأن العلم يشرف بشرف معلومه أن كلما كان العلم يتكلم في شيء أعظم كلما عظم قدر العلم ولا شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى فالكلام في أسماء الله وصفاته أشرف العلوم فكيف يحرم والصحابة رضي الله عنهم من أشرف العلوم ويؤت هذه العلوم من جاء بعدهم هذا لو ظنه المسلم لكان هذا قعنا في حكمة الله تعالى لأن الله عز وجل لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم يختار لنبيه الذي هو صفوته من ولد آدم جميعا وخير الخلق أجمعين عند كثير من أهل العلم يختار لصحبة هذا النبي يختار له دهما أمته, أمته أم يختار له صفوة أمته يختار له الصفوة يختار له الصفوة في العبادة والجهاد وهم جهال لا علم عندهم أم هم صفوة في العلم والعمل جميعا هم صفوة في العلم والعمل فإذا غمنت أن من جاء بعدهم أولى بالعلم منهما بطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى وطعن في رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم لأنه بهذا يتهم أن من كان حول النبي صلى الله عليه وسلم من تلاميذه وطلابه كانوا قوما جهال وهذه تهمة شديدة صعبة نسأل الله سلامه والعافية يقول عمر وبالفضل لو كان فيها أحرم أولى بهذا الفضل صحاب النبي صلى الله عليه وسلم طيب إذن عمر بن عبد العزيز أورد كلامه ثم سيولد الشبهات الواردة على كلامه ويرد عليها وهذا الكلام في غاية الأهمية والحسن عمر يقول رضي الله عنه ورحمه يقول أن الصحابة عن علم وقفوا وببصر ناتذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أحرى وبالفضل لو كان فيها أولى. أولى بالفضل وأحرى بكشف هذه المشكلات طيب لما قال هذا تعرض عليكم السلامة والله تعرض لشبه قال ايه؟ قال فلئن قلتم يعني قال البعض حدث بعدهم يعني هذه الأشياء حدثت بعض الصحابة فاحتاج من بعدهم أن يتكلم في الحادث الجديد الذي لم يتكلم فيه الصحابة لحدوثه بعد الصحابة يعني هل أنت مثلا تجد الشيخ السابت المية رحمه الله مثلا كلام عن السينما لا تجد لأن هذا حدث بعده فلا كلام له فيه واضح فبعض الناس يقول إيه أن هذه الأشياء حدثت بعد زمن الصحابة فلذلك لم يتكلموا فيها فلو حدث الأمر بعد الصحابة ولم يتكلموا فيما حدث بعدهم هل هم بهذا مقصرون؟ ليسوا مقصرين لأنه شيء حدث بعد زمنهم طيب يقول عمر فلئن قلت حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم هذا الحادث من الذي أحدث من خالف هديهم ورغب عن سنتهم رضوان الله عليهم هذا ليس حدثا جديدا يعني الله عز وجل لما نزل القرآن وصف نفسه فيه بأوصاف كثيرة جدا أنه السميع العليم البصير الحكيم القدير الإله الرب القوي المتين وصف نفسه بكثير من الصفات في القرآن هذه الصفات لما نزلت على الصحابة رضي الله عنهم وتلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لابد من الكلام في تأويل هذه الصفات وإنكار ما تضمنته من المعاني أو أن ما تضمنته هذه الأسماء والصفات من المعاني فيه انتقاص لله عز وجل وكان الأمر على هذه الصورة من الأولى بفهم هذه الأشياء نحن أم الصحابة طيب هب أن الصحابة أولى بالفهم منا هب هذا لو كان هذا الأمر يوهم نقص في حق الله وانتقاص لله عز وجل أكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك أمتهم تفهم هذا الفهم الذي فيه انتقاص للرب سبحانه وتعالى لا يمكن لا يمكن فمعنى أن الصحابة تلقوا هذا القرآن كما أنزل على رسول الله ولم يتعرضوا لتأويله ولم يتعرضوا لرده معنى هذا أن تأويل هذه الآيات والأحاديث ورد ما تضمنته من العلم والمعاني شر وفساد ليس من العلم والهدى فالمصنف يقول لو قال قائل هذا الذي جرى كالقول بأن القرآن مخلوق وأن الله عز وجل لا ينزل إلى سماء الدنيا بل ينزل أمره أو ينزل ملك من ملائكته ونحو ذلك لو كان هذا الأمر حدث بعض الصحابة من الذي أحدث هذا الكلام وتكلم به تلاميذ تلاميذ أرسطو وتلاميذ الفلسفة اليونانية لم يتكلم بهذا أئمة المسلمين فما تكلم بهذا البخاري ولا مسلم ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا سفيان ولا الأعمش ولا هلال أئمة تكلموا بهذا الكلام بل الذي تكلم به الذين تلقوا الفلسفة اليونانية فلما تلقوا هذا الكلام من اليونانيين أرادوا أن ينزلوا هذا الأمر على القرآن والسنة فجرى ما جرى من نفيهم وإنكارهم لأسماء الله وصفاته ما تضمنته من المعاني وطبعا أنت لو تخيلت ما يقوله المتكلمون لعلمت أنهم أفسدوا على المسلمين أثما وأعظما ما في القرآن أعظم ما في القرآن هو الحديث عن أسماء الله وصفاته، لذلك أنت تنظر في القرآن في آيات الأحكام وآيات الوعيد وآيات الجنة والنار وآيات المعاد يعني يوم القيامة ولقاء الله عز وجل ونحوها وآيات ذكر الأمم الماضية الهالكة وذكر ما يعب الله عز وجل به المؤمنين وما يوعد به الكافرين في كل صنوف هذه الآيات تجد أسماء الله الحسنة ولا لا ماذا كده ولا إيه؟ سورة النساء مثلا فيها كثير من الأحكام تجدها جل آيات سورة النساء مختمة بأسماء من أسماء الله إن الله كان عليما حكيما وكان الله غفورا رحيما وهكذا سورة البقرة المليئة بالأحكام تجد تجدها في آيات كثيرة ختمت بأسماء الله عز وجل وصفات فجل أعظم ما في القرآن هو الحديث عن أسماء الله وصفاته ليبا حتى تستطيع أنت أن تنظر فيما تضمنت وهذه الأسماء من المعاني فيورث هذا الفهم لأسماء الله قلبك عبودية لله عز وجل هي من أعظم العبادات يعني أنت إذا نظرت في اسمه الرحمن والرحيم والعفو والغفور والتواب أورث هذا في قلبك طمعا في فضل الله ورحمته ورجاءا فيما عند الله فقام بقلبك عبادة الرجاء في فضل الله وفي رحمته والطمع في نعمائه وفضله ثم إذا نظرت في الأسماء الجبار العزيز القهار القادر القدير المقتدر إذا نظرت في هذه الأسماء أورف قلبك الرهبة والخشية وخوف الإقدام على معصية هذا الملك الجبار القهار أورف هذا قلبك الخوف من التلكؤ والرجوع والنكول عن أمر الله تبارك وتعالى إذا نظرت في أسمائه عز وجل العليم الخبير أورث هذا قلبك مراقبة الله عز وجل وأنه عليم بكل ما تأتي وتفعل إذا نظرت في اسمه عز وجل السميع البصير أورث هذا قلبك أن تنطق بشيء يغضب الله لأن الله سيسمع ذلك منك إذا نظرت في أسمائه عز وجل أنه المحيط بكل شيء العليم بكل شيء القادر على كل شيء أورث هذا قلبك اليقين والثقة في الله عز وجل وكان القلب قوي الثقة بربه قوي الاعتماد على الله عز وجل فإذا قوي القلب هان عليه كل ما يجري في الدنيا قلب إذا فهم من قيم يقول كلمة لو كتبت بماء الذهب لكان قليلا عليه قال من عرف الله بأسماءه وصفاته وأفعاله أحبه لا محالة لا محالة لا محالة سيحب الله أنت إذا علمت هذه الأشياء وتفقهت في معاني أسمائه وصفاته عز وجل أحببته لا محالة وقوي قلبك على على تلقي كل ما تلقاه من مصاعب إنسان يصاب بضنته واحد عنده القولون العصبي واحد جاله السكر واحد جاله يعني أمراض كثيرة سبب جل هذه الأمراض الصدمات العصبية التي يتلقاها الناس القلب ضعيف مقطوع الصلة بالله فتأتيه الصدمة فيصدم بها بقوة فيحزن فيصاب بهذا البلاء ما الذي جر له هذا المرض ضعف صلته بالله ولو كان قوي الصلة بالله عز وجل ما أصيب بهذا فأتي من قبله هو وما الذي أورثه هذا الضعف جهله جاهنه بالله وبأسمائه وصفاته النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الغار ونظر الصديق أخدام الكفار على فم الغار قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه رآنا ماذا قال رسول الله قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما هذا فهم المعاني الأسماء والصفات قال له يا أبا بق نحن اثنين والله معنا ويرعانا ويحمينا ويرانا ويسمعنا ثقة في الله سبحانه وتعالى من أين آتت هذه الثقة؟ من علمه أن ربه على كل شيء قدير المتكلمون حجبوا عن هذه الأشياء كلها كل هذه الأسماء والصفات أولوها ورد ما تضمنته من المعاني فأفسدوا على المسلمين أعظم العبادات التي ينبغي أن يعبدوا الله بها والتي تورث القلب إيمانا وحلاوة إذا فقدها العبد فقد خسر خسرانا عظيما المتكلمون حجبوا عننا هذا تقول له عليم يقول لك عليم بلا علم سميع يقول لك سميع بلا سمع. بصير يقول لك بصير بلا بصر هكذا تقول المعتزلة ينزل إلى سماء الدنيا يقولون ينزل أمره يرى في الجنة يقولون لا يرى وحجبوا عننا هذه المعاني العظيمة الجسيمة التي إذا تدبرها المسلم زادته يقينا وإيمانا وثقة بربه عز وجل وأورث هذا القلب أعظم أنواع العبادة لأن عبادة القلب أعظم ولا شك من عبادة الجوارح. عبادة الجوارح اللسان يذكر الله عز وجل اليد تخرج المال الرجل تمشي إلى المسجد مثلا هذه عبادة جوارح، ولكن الأعظم هي عبادة القلب لذلك لو ذكر العبد ربه عز وجل بلسانه وقلبه لاهن فأجله قليل ولو ذكر ربه بلسانه يراء الناس فلا أجر له وهو بعاقب ولو ذهب إلى المسجد يريد حمد الناس وثناءهم ويرائيهم لكان في النار يبقى المقصود عبادة القلب وعبادة القلب لا تتأتى لك إلا بفهم أسماء الله وصفاته فمن حجب عنا هذه العلوم وهذا الفهم أضر بنا وبالأمة ضررا عظيما جدا إذ حجبوا عنا فهم هذه المعاني العظيمة التي تضمنتها أسماء الله عز وجل وصفاته هذا أمر ينبغي أن تكون به بصيرا المتكلمون أرادوا أن يجعلوا أسماء الله عز وجل أعلاما محظة لا تتضمن معاني سميع وأسمه سميع ولكن لا يعني هذا أنه يسمع حليم اسمه الحليم ولكن لا يعني هذا أنه يحلم اسمه الرحمن ولكن لا يعني هذا أنه يرحم ما هذا؟ فيجعلون يحرموننا من فهم هذه المعاني العظيمة العبد إذا علم أنه يعبد ربا رحيما زاده هذا طمعا وأملا في رحمة ربه زاده هذا يقينا وثقة في ربه إذا علم العبد أنه يعبد ربا عفوا لا يأس ولا يقنط من رحمته مهما عصى وإذنه فالمتكلمون أبسدوا علينا هذه المعاني فهم يريدون أن يخلصوا إلى أن أسماء الله أعلاما محظى لا تتضمن معاني كأسمائنا نحن الواحد فينا قد يسمى حليم وهو من أجهل الناس يسمى عليم وهو من أقل الناس علما ويسمى مثلا غفور وهو من أكثر الناس ومن أقصى الناس ومن أغلظ الناس فأسماء الخلق أعلاما لا تضمن معاني فهم أرادوا أن يجعلوا أسماء الله كهذا مجرد أعلام لا تضم لا تتضمن معاني كيف تكون أعلاما وقد سماها الله عز وجل في كتابه ولله الأسماء الحسنى كيف تكون حسنا وهي لا تضمن معاني أين الحسن؟ يعني الأسم إذا كان مجرد اسمه خلاص يعني هذا الحائط من حائط هل هذا الاسم حسن هذا مجرد اسم عالم الح... هذا اسمه كتاب هل هذا الاسم حسن أبدا هذا مجرد اسم ولكن متى يكون الاسم حسنا إذا تضمن معنى حسن طب أسماء الله حسنا يعني بلغت في الحسن غايتها فهي تتضمن أحسن المعاني فإذا أولناها قد أبزجنا ما تضمنته من المعاني فعادت أعلام النحضة لا حسن فيها فضلا أن تكون تتضمن أحسن وأجمل المعاني والحسن فهذا أمر ينبغي أن تكون به بصيرا وبه عليما ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني وإياكم إلى مرضاته وإلى العلم النافع والعمل الصالح وفي هذا كفاية والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة